لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدَخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النعيم. ولو أن اليهود والنصارى آمنوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم واتقوا الله باجتناب المعاصي لَكَفَّرْنَا عنهم الْمَعَاصِي الَّتِي ارْتَكَبُوهَا وَلَوْ كَانَتْ كَثِيرًا ولأدخلناهم يوم القيامة جنات النعيم يتنعمون بما فيها من نعيم لا ينقطع إذا هذا حث وترغيب على طاعة الله تعالى وأن الإنسان إذا سار على التقوى فإن الله سبحانه وتعالى ينعمه في جنات النعيم ثم قال تعالى معقبا على هذه الايه مرغبا العباد بالطاعه ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون ولو أن اليهود عملوا بما في التوراة وأن النصارى عملوا بما في الإنجيل وعملوا جميعا بما أنزل عليهم من القرآن ليسرت لهم أسباب الرزق من انزال المطر وإنبات الأرض ومن أهل الكتاب المعتدل الثابت على الحق والكثير منهم ساء عمله لعدم إيمانه إذا هذا ترغيب بهناء العيش والرزق الكامل في هذه الدنيا فربنا ذكر الترغيب كما في الآية 65 بجنات النعيم وذكر أيضا أن هذا الترغيب ليس خاصا بالآفرة بل هو يشمل أمر الدنيا ثم بيّل ربنا في هذه الآية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 يا ايها الرسول اخبر بما انزل اليك من ربك كاملا ولا تكتم منه شيئا فإن كتمت منه شيئا فما أنت بمبلغ رساله ربك وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما امر به بتبليغه كل ما امر بتبليغه فمن زعم خلاف ذلك فقد أعظم الفريه على الله والله يحميك من الناس بعد اليوم فلا يستطيعون الوصول إليك فما عليك إلا البلاغ والله لا يوفق للرشد الكافرين الذين لا يريدون الهداية. أغلب كريم تأمل هذه الآية الكريمة الآية والستين بعد الآيتين الخامس والستين والسادس والستين وربنا جل جلاله حث أهل الكثار على الإيمان بالقرآن والأخذ برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب على هذا بسعادة الدارين الدار الآخرة والدار الدنيا ثم حث الله تعالى نبيه على التبليغ الكامل للرساله التي انزلها الله تعالى وهذا الحث هو يشمل جميع المؤمنين وتأمل هنا وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فإذا كتم الإنسان شيئا من الوحي فكأنه كتم الوحي جميعا وتأمل كيف أن هذا العهد قد تكفل الحفظ والرعاية في الدنيا قال والله يعصمك من الناس فالذي يبلغ رسالات الله تعالى على بصيره فإن الله تعالى يعصمك ثم قال تعالى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 حتى تعملوا بما في التبرات والإنجيل وتعملوا بما أنزل عليكم من القرآن الذي لا يصح إيمانكم إلا بالإيمان به والعمل بما فيه وليزيدن كثيرا من أهل الكتاب الذي أنزل إليه من ربك طغيانا إلى طغيان وكفرا إلى كفر لما هم عليه من الحسد فلا تأسف على هؤلاء الكافرين وفي من اتبعك من المؤمنين غنية وكفاية إذا ربنا جل جلاله يأمر نبيه والأمر للنبي هو أمر لنا قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم أي الأخذ بالقرآن والعمل به قال وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فالقران اما حج على الانسان واما حج للانسان قال فلا تأسى على القوم الكافرين فالمرء لا ياسى لكن شريطه ان يؤدي النصح لكتاب الله تعالى ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم قال تعالى ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ان المؤمنين واليهود والصابئين وهم طائفه من اتباع بعض الانبياء والنصارى من امن منهم بالله واليوم الاخر وعمل الاعمال الصالحه فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حضوض الدنيا والقرآن أيها الاخوه مثاني إذا ذكر حال الخاسرين ذكر ربنا جل جلاله حال أهل الفلاح والفوز ثم قال تعالى لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون لقد أخذنا العهود المؤكدة على بني إسرائيل بالسمع والطاعه فنقضوا ما أخذ عليهم منها واتبعوا ما تمليه أهوائهم من الاعراض عما جاءتهم به رسلهم ومن تكذيبهم بعضاً وقتلهم بعضا فربنا جل جلاله يقص علينا حال الكافرين حتى يبتعد المرء عنهم من فوائد الآيات اولا العمل بما أنزل الله تعالى سبب لتكفير السيئات ودخول الجنة وسعة الأرزاق إذن هذا بيان لأهمية العمل الصالح لأجل أن لا يفرط الإنسان بالعمل الصالح ثانيا توجيه الدعاه إلى أن التبليغ المعتد به والمبرئ للذمه هو ما كان كاملا غير منقوص وفي ضوء ما ورد به الوحي ثالثا لا يعتد بأي معتقد ما لم يقم صاحبه دليلا على أنه من عند الله تعالى أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم على ما يحب هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته